بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذين فيه مختلفون كلا فيعلمون ثم كلا فيعلمون ألم نجعل الأرض من هذا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نوما سباتا وجعلنا الميل لباكا وجعلنا محرما شا وجعلنا فوقكم سببا حداكا وجعلنا سراجا وهدا وأنزلنا من المحفرات ما أنت الشاجا لنخرج من حبا ونباتا وجنات الألفافا إن يوم القصل كان ميقاتا يوم, يوم فقد صورت جاءتونا اسواجا وفتحت السماء فكانت ابوانا وصير رجل بمال فكان الشرما ان جهنم ان كان سن الخدا للصايم ما اعا فيها فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغفاقا جدا فَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ وَكُلَّ شَيْءٍ نَّحْصُورُهُ كِتَابًا فَذِكْرِ فَلَن نَّجْفِيَ لَهُ عَذَابًا فَذَ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِنَّهُ الْمُسْتَقِيمُ مَا هَدا خَادِقَ وَأَنَابَ وَكَوَاعِبَ أَثَابَا وَكَأْسًا لِعَاقَا لاَ يَسْقِينَا فِيهَا لَهْوٌ وَلاَ فِتَابَا جَزَا ربك عطاء الشسابات رب السماوات رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن الرحمن لا يملكون منه خطابات يوم يقوم الروح والملائي صفة الصفة، صف لا يتكلمون، لا يتكلمون إلا من أذل لهم الرحمن، لا يتكلمون إلا من أذل لهم الرحمن لا يتكلمون إلا من أذل الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال طابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا إن بعذاب قريب يوم نغولنا قدمت يدا يوم نغولنا قدمت يدا يوم نغولنا قدمت يدا ويقول الكافر يا وليس لكنت ترابا يوم ينظر الظهر ما قدمت هداه ويقول الكافر يا